ام فلنت ثغرك ام جوهر ورحيق رضابك ام سكر قد قال لثغرك صانع يقول مولاي علي مولاي علي مولاي علي مولاي علي مولا والخال بخدك امسكن نضمت بهيل ورد الاحمر حمدك الخال بذاك الخد فتيت ندي على جمر عجبا من جمرته تطف وبِهالا يحترق العنبر يا من ت فإن صبح محياه الازغر فاجنن به بالليل اذا يغشى الصبح اذا اصفر قد قال لنفرك صانعه ام ارقان لو لم يمر بنعاس دفون لم يا سهر تبكي لي هاجر كعناهو حزنا ومدامع وتحمر يا للعشاق مفتون يا هوى شئ احوا احور ينبترذي من خن او لا حال دين سوى كبر امنت هوا بنبوته وبعينيه سحر يؤثر قد قال لتذكر صانعه هو السلطان انتى علي وكنتم الامر الى حيدر وكفي مني وبدني وشفيعي في يوم المحشر قد تمج لي بالولاء مَتَى ان أَنْ تُذْكَر لِرَصِيف بِهَل حَظًا أَوْفَى وَأَفْنَصَ بِالسَّهْمِ هل هَل يَمْنَعُنِي وَهُوَ السَّاقِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْ حَوْضِ الكَوْثَر قَدْ قَالَ لِثَغْرٍ كَانَ صَانِعُهُ يَا مولانا يا علي مولانا يا يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر فانتل لجهلك بالأيام جحد زمقام أبي شبر فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر من دبر فيها الامر ومن اردن ابطلا ومن دمر من هدم لَهُ فُؤْلُنَا ومن وَمَنْ شَدَّ ومن وَمَنْ قد قال غَالِيَ تَذَكَّرْ كَمْ صَانِعُهُ بَيْنَكَ وَالْكُفْرُ سَنَن بِي سَوَاكَ وَهَلِ الفَوْد يُقَاسُ وَدَرَسَ أَلَا سَوَاكَ بِمَنْ نَاوَكَ وَهَل سَوَّنَا عَلَيْكَ قَمَرٌ مَنْ غَيْرُكَ مَنْ يُدْعَى لِلْحَرْبِ وَلِلْمِحْرَابِ وَلِلْمِنْبَرِ وَإِذَا ذُكِرَ الْمَعْرُوفُ فما سواك به شيء يذكر افعال الخير اذا تشارت في الناس فانت لها مصدر قد قال لك ثغرك صانعه فايك الكوثر هاولا